بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الذي يصفه وسبق اما بعد فاصحابي حافظ رحمه الله لكم في تعريف العباده وذكر بعض انواعها وان من صرف منها شيئا غير الله فقد اشرك هل عرفتم مما قدمنا في معنى لا اله الا الله ان الاله هو المالوه الذي تالهه القلوب اي تعبده محبه وتدللا وخوف ورجاء ورغبا ورهبا وتوكلا عليه واطراحا بين يديه استعانه به والتجاء اليه وافتقارا اليه وذلك لا ينبغي الا لله عز وجل خالق كل شيء ومصوره ومطوره ومصرفه ومدبره ومجل الخلق ومعيده ومحييه ومميت ومحييه ومميت الفعال لما يريد الذي هو على كل شيء شهيد الذي لا ملجأ ولا منجا منه الا اليه ولا حول ولا قوه الا بالله وان يمسك الله بضرره فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله وقال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مولى له من بعده وقال عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز والعبد ان اريد به المعبد ايضا مذلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع عالم العلوي والسفلي من عاقل وغيره من راتب ونياب ومتحدث ومتاكن وظاهر وكامل ومؤمن وكافر وبر مفاجر وغير ذلك الكل مخلوق لله عز وجل مسخر بتدخيره مدبر بتدبيره ولكل منها من مخلوقات رسم يقف عليه وحد ينتهي اليه فكروت من هذه الرسوم او القواعد التي يقف عندها للشمس منبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل يجري لاجر مسمى لا يتجاوز مثقال ذره ذلك تقدير العليم وتدبير العدل الحكيم هذا المعنى الاول معنى العبد بمعنى المدلل المسخر المقهور وهذه العبوديه الاضراريه هذا نوع من العبوديه العبوديه الاضراريه ان المخلوقات يعني قهرت على اصل وجودها وعلى استمرارها وعلى فنائها واعلى هذه المخلوقات شأنا الانسان واعقلوها واكثرها ادراكا لما حوله وهو يعني يقر على نفسه بذلك برا كان او فاجر مؤمنا كان او كافرا بمعنى ان كل انسان ولد قهرا وجاء الى في زمن معين قهرا والى اسره معينه ومجتمع معين وفي ولد في مكان معين وفي وولد على صفه معينه من ذكر وانثى وطويل وقصير ومتوسط كل ذلك قهرا لم يستشر في ذلك ولا يولد عاقل ينادي فيها والكل ايضا يقر انه يموت قهرا ورغما عنه يموت لا بارادته وانه لا بد له من رحيل رغم عنه في يوم من الايام وفيما بين ذلك هو يقر ايضا بانه لا يملك لنفسه حتى الهواء الذي نتنفسه والدم الذي يجري في عروقه والطعام الذي يعني يخرج له من الارض ثم يدخل الى بدنه ويأكله لا يستطيع هو تدبير شيء من ذلك وتصيبه الامراض رغم عنه ويحطر فيه النقص وتموت اجزاء منه ربما وهو حي فهذا ده امر لا يمكن ان ينادى فيه احد وقهر المخلوقات الاخرى وعبوديتها اظهر من ذلك فالكائنات الاخرى اقل عقلا وادراكا وهي ايضا ولدت رغم عنه والجمادات هذه من الارض والسماء والشمس والقمر مسخره بامر الله سبحانه وتعالى ادنى تامل يثبت هذه العبوديه القهريه او الاضطراريه فهذا عبد بهذا المعنى كل المخلوقات عباد الله عز وجل وهذا دليل وحديه لا تقتضي مدحا ولا ذما لعبد انما هي تقتضي مدح الرب بكمال قدرته وربوبيته عز وجل وانه القادر على كل شيء الخالق لكل شيء المعنى الثاني بقى يقول وان اريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين العابد يعني الذي يعبد الله اختيارا يعني في افعاله الاختياريه العبد في افعال اختياريه اختياريه يذل لله عز وجل محبا ان الالهوديه حب ودنى فهو يخضع لله سبحانه وتعالى في الافعال الاختياريه محبا لله عز وجل مقرا بولوهيته والتوجه اليه وحده رشد كما خطا غارقة بالمؤمنين وان كان اكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون اليه بكثير من العبادات لكن لما عبدوا مع الله غيره واشركوا معه في ايه الهيته كانت اعمالهم هباء منثورا يعني بعض افعال المشركين الاختياريه او كثير منها قد يتوجهون بها الى الله يعني منهم غالبا من ينتقد الى نبي من الانبياء بوجه من الولوه ف المشركون من العرب كانوا ينتسبون إلى أنهم أبناء إبراهيم عليه السماء وإثماعي ويتشرفون بذلك وكانوا يعظمون الكعبة لأنها بيت الله سبحانه وتعالى ويحجون إليها ويعتمرون ويجعلون نصيبا لله عز وجل مع وجود نصيب لشركائهم ويعرفون في نعتقدهم أن الله أعلى من هؤلاء الشركاء ويجعلون لذاتي كانوا يفردونه بالدعاء عند الشده في البحر ويتضرعون اليه وحده في مثل هذه هذا الحال كانت اذا لهم عبادات اليهود منتسبين الى متابعه موسى صلى الله عليه وسلم ولا شك انهم يظهرون التقرب الى الله عز وجل وينوون انواعا من القروبات يتمسكون بها النصارى ينتسبون الى اتباع المسيح صلى الله عليه وسلم وينوون انواعا من القروبات لكن هذه العبوريه لما اقترنت بالتعدد لغير الله اختيارا ايضا كان ذلك شركا ولعنه الله كان ذلك محبطا للعمل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملوك ولا تكونن من الخاسرين وبطلت حقيقه العبوديه لله عز وجل فيهم يعني ان عبادته ماليه لم تقع حقيقيه لان المقصوده بالعباده الاختياريه العابد هو من عبد الله وحده لا من عبده وعبده وحده اما من انكر وجود الله عز وجل بالكليه فهو مشرك ايضا ذلك انه يقر قهرا يقر رغم عنه بانه عبد اضطرارا واما في الاختيار فيرجع العبوديه لغير الله فوقع جزء من افعاله لله مقهور فيها وهو الافعال الاضراريه وجزء اخر وهو الافعال الاختياريه لغيره ولذلك نقول مكذب الرسل ومكذب الا وحدانيه او مكذب المكذب بوجود الله اوش يكون هو او كافر فنقول هو مشرك كافر كيف وقع الشر لماذا قلنا اشرك وهناك شركه لانه كما ذكرنا هو عبد اضطرارا لله واختيارا عبد لغيره للشيطان ولنفسه الامر بالسوء وللهوى وغير ذلك فصار فصار مشركا ولا ادوله فلا يسمى عابدا بالمعنى الممدوح الذي يقتضي الثواب والمنع من العقاب الا من عبد الله وحده لا شريك له ثم ذكر جمله من الادله على حبوط العمل بالشرك ان اتاملوا ما بان متثورا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا من شيء هذا مثل الكفار ومثل اعمال الكفر اعمالهم رماد فاتولدين كفر بربهم اعمالهم تراماد اشتدت به الريح الرماد التراب المحروق الذي يعني يبقى بعد حرق أي شيء اشتدت به الريح في يوم عاصف تنسفه نسفا لا يقدرون الكفار لا يقدرون مما كتبوا على شيء من أعمالهم هذه صرتباء منثورا لا قيمة وكمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه الصلبة لا يقدرون على شيء مما كتبوا هذا مثل المناشقين الذي ضربه الله عز دل لهم صفوان صخر عليه تراب يتوهم من تراب انظروا اليه انها تربه صالحه للزراعه وللنبات فاطابه هوابل المطر فتركه صلدا صخرا صلدا يعني لا يثمر اي نبات فهؤلاء المنافقون اظهروا باظهارهم الافعال انهم يعملون اعمال صالحه من نذكر الشهاده والصلاه والصيام والزكاه وغير ذلك لكن لما كانت القلوب في حقيقتها قاسيه دي ورود الكفر فيها لم يكن ذلك التراب او ذلك الذي اظهروه من الخير نافع لهم وعندما ياتي الكلاء وعندما ياتي امر من اوامر الله سبحانه وتعالى ينكشف حال المنافقين ورياضا ليظهر ما في قلوبهم من القسوه والشرك والكفر ولا يرضى بالله قال وكثراب بقيا كسراب مقيعة يحتبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا هذا مثل ضرره الله عز وجل للكافر الذي يحسب أنه مهتد واسترابه الذي يراه الماشي في صحراء أو في طريق في حر الظهير فيرى كبقعة الماء فشبه الله سبحانه وتعالى حال ذلك الكافر الضال الذي يحتب نفسه على هدى وهو من رؤس الضلاء من مثل شبه عمله بذلك التراب شبهه بالثائر الذي يطلو ذلك التراب على منهما بقيعة الارض القاع الارض المستويه انما يظهر التراب في الارض المستويه يحتمل الظمآن وماء وهذا الكافر هو ماء فعلا وذلك لانه يحتاج الى العموديه ولم يعطي حظ نفسي منها لم يتعبد لله سبحانه وتعالى الله خلق في الانسان وفي كل المخلوقات حاجه ضروريه اشد من حرج ان ينفعها الشراب الى التؤل الى ان يتعبد لله سبحانه وتعالى فهذا ظنان وهو يظن انه سوف يجد خيرا في عبادته لغير الله فيضل على حاله ذلك على امل ان يجد في الاخره شيئا فهو الان في شقاء وهو يطلب استرابا حتى اذا جاءه لم يجد شيئا لم يجد ما عمله من اعمال وما كان يظن ويرجوه من أفعاله من عبادته لغير الله يظنها نافعة له وجدها لا تنفعه بشيء حابطة باطلة بل ضرة أعظم الضرر حيث أتعب نفسه بلا نفع على الإشعار لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه عسابه والله سريع حسابه فارتفع على اوك غرومات في بحر اللجى يا رشاه وموت من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج اذه لم يكذراها ومن لم يجعل الله له نورا كما له النور هذا مثل الكافر المقلد الذي يتحير ويتشكك في كل ما حوله ولا يظن شيئا انما هو متحير متردد لا يرى شيئا فهو متابع للباطل لا انه يعتقد نفسه على صواب بل لمجرد التقليد ولياذه بالله وغمى وجهل وشك وتحيض كمثل المنده في ذروات في بحر اللدني عبيد واللذ بحر اللدني بحر عريق الطاره يغشاه موج يغشى هذا الذي في الظرمات موج من فوقه موج البحار العميقه فعلا فيها انواع من الامواج انواع من الامواج بعضها فوق بعض هذا يعني هذه الايه تصلح ان تكون يعني دليلا للاعجاز الهندسي فعلا الامواج البحار العميقه فيها امواج على السطح غيرها امواج اخرى تحتها وورود هذه الانواع من الامواج ترجع درجات انكسار الضوء متفاوتة ولذلك يكون قاع المحيط والبحر العميق مظلم تماما رغم ان الماء شفاف اصلا والماء ينفذ الضوء تماما وسط ينفذ الضوء ومع ذلك البحار العميقه البحار فيها مظلمه لتفاوت الامواج فتن كان قطر الضوء عده مرات فينعد في النهايه ولا اثر شيء منه يلقاه خالص وخاله تعالى يغشاه موج يطويه موج ومن فوقه موج ومن فوقه هو في ظلمة يعني عمق البحر في غرقه في سهواته وظلالاته وتحيره وفوقه مول اخر فوق هذا الموج لو كان على السطح لم راى شيئا من الوضوح حتى الى يعني اظلمه السماء كذلك ظلمة السماء وحظاب الليل في البحر يعني شديده جدا ومشعره ب يعني عقد الانكار وضعف قال سبحانه وتعالى ظلمات بعضها فوق بعض قروت الجهل والضلال والتحير والشك اذا اخرج يده لم يكذب يراها وهذا ابلغ في النفي يعني لو اخرج يده لينظر الى يده لا يراها ولا يرى حقا على الاطلاق هذا ابلغ في النفي لو قلت فلان كاد ان يرى الشيء فلان كاد ان يرى اذا هو ايه هو لا يرى فاذا قلت لم يكذب يرى لم تنافيت انه ارد يعني يقول كاد أن يرى الشيء الهلمي يبقى اقترب من أن يراه فإذا قلت لم يكد يراه يبقى ابتعد عن أن يراه أصلا ولم يقترب من رؤيته ولا يقول له فهذا أشدد ليه في النفس لأبلغ فيه من لم يره لم يكد يراه يعني في الوقت لو نفيت الرؤية يمكن أن يكون هناك احتمال أن يكون قد اقترب من ذلك من الرؤيه فاذا نفيت اخرابها وقد بعد عن الرؤيه الكليه وليعذ بالله هذا انسان مزغم القلب والاعمال تسبب ظلمة في القلب اعمال الشر والضلال بل وكل معصيه على قدرها تسبب ظلمة في القلب والناس انما ذون في ظلمه لاجل اعمالهم الايتان واوجد الله عبدا جل جلاله ظلوما جهولا حتى اعطاه الله عز وجل علما وعدل فبالعلم استضاء وبالعدل تار فاذا كان الناس يوم القيامه ولم يكن لهم من اعمالهم ما يضيء لهم الطريق صاروا في ظلمه تامه ولا يضلون فيها فان النار سوداء مغرمه نعوذ بالله من النار قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ويذكر كل هذه لبيان ان اعمال الكفار حابطه واعمال الكفار ذول ظلم مظلمه والظلم ظلمات واعمال الكفار والمشركين وإن تقربوا يعضيها إلى الله لكن لما وقع الشرك وقعوا في الحيرة في الشكل والضياع والضلال قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحتبون أنهم مفددون ومجتكلم عنها آيات يعني هو جمع بينها هذا وصف الله سبحانه وتعالى به فريق الضلال قال كما بدأكم تعودون فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الأفطاط في حمد دعا قلت قال الله ذلك بأنهم الآية قال عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين كما بدأ كما بدأكم تعودون فالله بدأ خلق الناس نوعين فريقين قبض قبضة بيمينه وقبض قبضة قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي قال فريق في الجنه وفريق في التاريخ ولكن بعدله ورحمته سبحانه وتعالى قال فريق هذا هؤلاء الذي تفضل الله على دل عليهم وفريق حق عليهم الضلال فما اضله الله ظلما وانما بالحق حقت عليهم الضلال لانهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله اذا كان لهم فعل اذا كيف حقت عليهم الضلال بوجود ذلك الفعل الاختياري منهم لان الله عز وجل ارسل اليهم رسلا وانزل عليهم كتبا وامره ونهاهم واعطاهم عقولا ادراكا وقدره واراده فاتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحتجون انهم مهتدون فحقت عليهم الضلال ونفذ فيهم امر الله بالعذاب ولم يكونوا اهلا لنيل الفضل سبحانه وتعالى فعل ما يريد تضع الاشياء في مواضعها وقال واتبعوا ما أتطى الله وكرهوا رضوانا فأحبط أعمالهم قال عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أتطى الله قال إن الذين ارتدوا على أدبالهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنه قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أعمال والله يعلموا إصرارهم فكيف اذا توترتهم الملائكه يضربون اوله وواد ذرهم ذلك بانه اتبعوا ما اتى الله وكذبوا رضوانه فاحبط اعمالهم هبوط العمل ناشئ عن اتباع ما ليس بالله ولا يله من الشرك وهو الارتداد على اعقابهم بعدما تغير لهم الهدى واقيمت عليهم الحجه ووضحت لهم المحجه فاعرضوا عنها وتركوا سبيل الحق الى طرق الضلال يقول وتولوا الطاغوت فاخرجوهم من النور الى الظلمات وعبدوا الشيطان وقد عهد الله اليهم الا يعبدوه وبين لهم عداوته وقال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب الطريق وقال افاتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بيث للظالمين بدلا ذلك انهم تركوا عبوديه الله الى عبوديه الشيطان فريق البدل اتخذوا العدو وليا لم يكتفي الرب سبحانه وتعالى ببياني أن الشيطان عدو حتى أضاف فاتخذوه عدوا في الأمر نعتاد أنك إذا قلت لأحد كلام عدو لك فهو تلقائي يتخذ عدو لكن العجب أن أكثر الناس يعرفون عداوة الشيطان ثم يتخذونه وليه لذلك أخبر الله عز دل بعد عداوة الشيطان ثم أمرهم بابتقاده عدوا فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ذلك أن أكثر نتعرف أنه عدو ثم اتتخذ هويه ولا يعذ بالله ككل واحد عندما يعطي الله يعرف اني معطيها وارضى بها ثم يطفيها ولا يعذ الله سبحانه وتعالى جميعا يقول فخالفوا امر الله وتولوا اعداءه وكذبوا رسله وانبياء وحاربوا وكذبوا رسله وانبياء وحاربوا حزبه واولياء وارادوا تشديد الكفر واعلاءه ورد الحق وإباءه فابى الله عز وجل الا ان يثمنه ويظهر دينه ويؤلي كرمته وينصر اولياءه ويحق الحق بكلماته ويطرد عدو الكافرين ويجعل حزبه هم الغالبين ويجعل العاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين ويجعل العاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين لكن المؤمنون هم عباده حقا الذين افردوه بالالهيه إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولم يشبهوه بشيء من خلقه ولم يسووا شيئا من خلقه به اولئك الذين تضاعف لهم الحسنات باجر افاعلها الى 700 ضعف الى واف كثيرة كما قال تعالى في الاولى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الاولى المضاعفه الاولى ليضاعف له حسنة بعشر أمثال وقال في الثانية اللي هي المضاعفه الى 800 ضعف مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كماثل حبه انبتت تبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله عظيم عليه وقال في الثالثه المضاعفه الى اضعاف كثيره اكثر قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافه كثيرا والله يقبض ويبسط واليه ترجعون تولى الله المؤمنون تولى الله فاخرجه من الظلمات الى النور اخرجه من ظلمات الكفر الى نوري الى نور الجمال ومن ظلمات الضلال إلى نور الهدى ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم ومن ظلمات الغي إلى نور الرشاة الكفر والإيمان في أمر التصور والإعتقاد الضلال والهدى في أمر العلم والبطيرة وكذا الجهل يعني ظلمات الضلال والجهل إلى نور الهدى والعلم الغي والرشاة في أمر الإرادة يعني لا بد إعتماد من اعتقاد يعتقده وعلم يعلمه واراده يسير بها ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نرى الله قلوبهم بنور معرفتي ومحبتي والشوق الى لقائي فلم تتقى لغيري دنا الشيطان من قلوبهم احترق بنور ايمانهم احترق غيره فمتصل على على عقله خاطئا كثيرا وايس منهم ان يطيعوه فانقلب مذموما مدحورا فعند ذلك عذى نفسه اللعين وقال الا عبادك منهم المخلصين وقرئت المخلصين المخلص الذي اخلص نيته لله والمخلص الذي اخلصه الله عبد الله وكلا القراءتين حق وثابت ومتواتر و... واحده تدل على توحيد الالوهيه والاخرى تدل على توحيد الربوبيه واحده تدل على اياك نعبد وهي الا عبادتك منهم المخلصين والاخرى تدل على اياك نستعين إلا عبادك منهم المخلصين يعني هو من أول مستثني يعني هو قال إلا عبادك منهم المخلصين لم أستطيع إلا له وقال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان عباده المؤمنون وحتى الكفر ليس له سلطان خلق وإيجاد وإنما هو يوسوس ولذلك يمكنهم الرجوع إذا تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل يقول عن المؤمنين حفظوا الله فحفظهم وصدقوا ما عاهد الله عليه وصدقوا وصدقوا ما عاهد الله عليه فلم ينكثوا ايمانهم تعرفوا الى الله في الرخاء بالعباده فعرفهم في الشده بالفرض صدقوا رسله وامنوا بكتابه او بكتبه وانقادوا لامره وانكفوا عما نهى عنه ثم تجردوا لنصره دينه وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيله ودخل الناس بذلك في دين الله افواج طوعا وكرها وقادوهم إلى الجنة باستلاتل نصروا الله فنصرهم وشكروه فشكرهم شكرهم بمعنى زادهم من خيره سبحانه وتعالى وأعطاهم من فضله عز وجل وأثنى عليهم نصروا الله فنصرهم وشكروه فشكرهم وذكروه فذكرهم عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه عرفوا أنهم خلقوا لعبادته ومحبته والشوق إليه فأقبلوا على ذلك وراء ما في واهو مما لا يعيه مما لا يعنيهم فلم يلتفتوا إليه واثروا ما يبقى على ما افنى وتعلقات ارواحهم بالرفيق الاعلى اي بارواح الملائكه والنبيين والصديقين الذين تبقوهم على طريق الهدى والايمان فهم يرغبون في صحبه من اتقى الله ربي هب لي حكمه والحق لي الصالحين فهو يريد اللحاق بالصالحين ومن لا ممن لا يطيع الله عز وجل من أهل الأرض فأعرض عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مع الرفيق الأعلى قال آثر ما يبقى على ما يقنى وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في وفيهم ألورهم ونجيدهم من فضله إنه غفور شكور يقول ثم العباده يتم جميع لكل ما يرضى الاله السامع تعريف العباده يقول ثم العباده التي خلق الله لها الخلق واخذ بها عليهم الميثاق وارسل بها رسله وانزل كتبه ولاجلها خلقت الدنيا والاخره والجنه والنار يعني ينهى ابدا بقى العباده الايه الاختياريه التي هي متعلقه بافعال العباد التي لهم عليها قدره ولهم فيها اراده خلقها الله لهم ليفعل ما امرهم به في اسم جامع لكل ما يحب ويرضى الاله السامع وهو الله عز وجل لكل ما يحب ويرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فالظاهره الاقوال والاعمال الظاهره تتنطد لجانتين هذا قول ظاهر ويقصد الصلاه وايتاء الزكاه والصوم والحج والجهاد في سبيل الله تشمل اشمل كثيرا منها قول وفعل ونيه في نفس الوقت وبعضها افعال محضه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وايغاثه الملهوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوه الى الله اكبر جل وعلا وغير ذلك والباطنه اقوال الاعمال هو جمعها مع بعضها كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وخشيه الله لهنا اقوال الباطره الاعتقاد كلمه الايمان في الحقيقه أشمل من كلمة الاعتقاد الاعتقاد دا ممكن يكون أمر علمي فقط أو قول القلب لكن كلمة الإيمان قول وعمل شاملت القشية والحبة وذلك قال وخشة الله وخوفه ورجاء وخشة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرغبة والرهبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعادة فيه وغير ذلك ثم أعلم أنها لا تقبل الأعمال الظاهرة ما لم يساعدها عمل القلب ساعدها يكون معها عمل ومناطق العباده هي غايه الحب مع غايه الذل مناطقها ان تتعلق بجدون هذان الامرين لا يسمى العابد عبدا او عابدا ولا تسمى عبوديه فمن احب دون ان يخضع لم يكن عابدا ومن خضع دون ان يحب لم يكن عابدا يقول ولا تنفع عباده لواحد من هذين دون الاخر لو نحب والذل ولذا قال من قال من السلف فان عبد الله بالحب وحده فهو ذنديق وذلك أنهم منافقون في الحقيقة لا يؤمنون بالدين الذين يقولون لا أعبدك طبعا في الجنة ولا خوفا من النار ولكن أعبدك حبا لذلك هم يظهرون ذلك خدا خداعا للجهلة فإن المحب لمن يحب وطيعه وهو سبحانه وتعالى أمر بالخوف والرجال والذل والخضوع والاستثلام والتوكل والإنابة فما بان لهم يزعمون ان هذه عباده العباد ورفعوا انفسهم فوق منزله وضع الرسل فيها واضعه الله عز وجل قبل ذلك فيها واقروا لربهم بحبهم وخوفهم ورجائهم هؤلاء يكرون اعلى قدر من الرسل الذين يقولون نعبد الله حبا لا خوفا ولا رجاء فتنادقه منافقون ليسوا باهل الايمان اصلا وهذه الكلمه تصريح بها يعني ما في الخوف والرجاء من اسباب الكفر ولا يؤذ بالله او من علاماته ان يقول لا اريد الجنه ولا اخاف النار قد نص غير واحد من العلماء على ان من قال لا اخاف القيامه كفر وكذا مثله تمام من قال لا انزل الجنه ولا يؤذ بالله يؤذ بالله يقول من عبده بالرجاء ذلك قال من قال انصر الله بحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ لانه اخر العمل اقر العمل حتى جعل مجرد رجائي للفضل بفضل الله وحده كافيا دون ان يعمل والحقيقه انهم ما ارجو رجاء حقيقيا انما تمنوا امنيه باطله كما اما الذين قالوا نعبد حبا فقط لم يحبوه لو لو احبوه لاطعوه كذلك الذي عبده بالرجاء وحده لم يرجوه بالحقيقه لان الله قال ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله فمن الذي يرجو الذي سار في طريق ال ال الهدى ورجى بعد ذلك أما أن يذهب إلى طريق الباطل ويرجو أن يدخل الجنة فهذا مغرور غرّتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغرور يقول ومن عبده بالخوف وأهده فهو حروري نسبة إلى حروراء البلدة التي خرج بها الخوارج أول ما ظهر وأصرت علما عليهم حتى يقال فلن حروري يعني من الخوارج الذين كفروا بالمعصية بالرتكاب الكبيره وجعلوها مخططه لجميع الاعمال تغريبا الخوف في ذمهم والحقيقه انهم ما عبدوا الله سبحانه وتعالى حتى بالخوف منه لو خافوا الله لما كفروا المسلمين ولما ابطلوا نصوص الشريعه لكنه سداه الشيطان ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الوحيد او فهو مؤمن وحيد قلت وبيان كلامهم هذا ان دعوه الحب لله بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشيه ولا رهبه ولا خضوع دعوه كاذبه ولذا ترى من يدعي ذلك كثير ما قوط معص الله عز وجل معص الله عز وجل ويرتكبها ولا يوالي ويحتج في ذلك بالاراده الكونيه طبعا معروف ان من يوجد فيهم هذا النوع من الادعاء الصوفيه يعني مبتدعه الصوفيه والبدع الصوفيه يقولون ذلك وتجدوهم يحتدون على المعاصي وربما على الكفر بالاراده الكونيه انها بايدي اراده الله وانه وديع لها وهذا شان الموسيكين الذين قالوا لو شاء الله ما اشفقنا ولا اباؤنا فنصبوا المعادات بين الشرع والقدر دول دول إن دول ودول اي نعم الدور الابليسيه اذا الجبريه بعضهم يقولوا ده من رجعه واقعته ودول بيحتجوا بالقدر على اشراكهم يقولوا طالما ان الله راضي ترى اراد ادوش تركنا نشتي هو يرضى بذلك يبقى دي الشريعه يعني اللي عارف الشريعه دي من ان الله تركهم يفعلون ما يفعلون ولا يذل الله فهؤلاء نصبوا يعني ردوا الشريعه ردوا اوامر الله بالاحتجاج بالقدر الجبريه المحضه او دول جبريه ابليتيه او قدريه ابليتيه احنا اللي يسموهم الجبريه معنا دول اثروا في الشريعه ما فيش امر ولا نهي اصلا لان كل الناس منفذه امر ربنا وهذا شان المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما شقنا ولا أهونا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم وغير ذلك وإمامهم في ذلك الاحتجاج هو إبليس إذ قال ربي بما أهوتني وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربّه الحقيقة أن المحبة شيء زائد على الموافقة المحبة مستلزمة لوفاق العبد ربّه يعني ايه بقى كلام ده يعني مش كل موافق يبقى محب ممكن واحد يكون متبع لكنه ليس ليس محبا لكن لا يمكن يكون محب وليس بمتبع لو بهو محب لابد أن يتبع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله كما يأتي هذا فدول إنما المحبة نفس وفاق العبد ربا لا نقول لا هي شيء زائد على وجاك ليه العبد ربا نوافق وعمره نعم لأن يقول هذا هل من لوازم المحبة لكن يعني ليه بقى يعني لو قلنا كده لو قلنا هي نفسه وفاق العبد يبقى كل موافق يبقى محب طب المنافقين منهم ايه منوا ويتبع في ظهره لكنه ليس ليس المحب يقول فيحب ما يحبه ويرضاه ويبغض ما يكرهه وياب ودين من, من, من لوازم حب العبد لربه ان يحب ما يحب ومن يحب ويبغض من يكره وما يكره وانما تتلقى معرفه حب الله ومعاصيه من طريق الشر وانما تحصل بمتابعه الشارع ولذا قال الحسن رحمه الله تعالى ادعى قوم محبة الله فابت له الله بهذه الآية يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب قال الشفعي رحمه الله تعالى إذا رأيتم رجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الفرقان بين أولياء الرحمن اولياء الشيطان كيف نفرق بينهما بوجود المتابعه مع صدق المحبه نحن لا ندري الا الامر الظاهر لذلك ننظر في متابعتي للسنه خوارق العادات لا يلزم منها على الدوام ان يكون الانسان وليا لله ربما طار في الهواء ومشى على الماء وهو من اولياء الشيطان فعبد به الشياطين وذلك يظلل به ناس يقول وكذلك رجاء وحده اذا في استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وامن بكر الله فقد قال تعالى فلا يأمن أكر الله إلا القوم الخاسرون وكذلك الخوف وحده إذا اترتل فيه العبد ساء ظنه بربه ساء ظنه بربه وقنث من رحمته ويأس من روحه روحه يعني من إراحته ورحمته قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال عن إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فالأمن من مكر الله قسران ولا يأس من روحه قسران قسران عن كفر والقنوط من رحمه الله ضلال وطغيان وعباده الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وايمان فلا بد من وجود هذه الاجنحه الثلاثه للعبوري الحب والخوف والرجاء او لو شئت ان تقول الحب منزله الراس والخوف والرجاء منزله الايه الجناحين انا احترم التشبيه وفي العبد المؤمن بين الخوف والرجاء كما قال تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه القانت المطيع القائم يصلي آناء الليل ساعات الليل ساجدا وقائما يراوح بين السلود والقيام يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه أقولوا وبين الرغبة والرهبة المؤمن يجمع بين الرغبة والرهبة كما قال تعالى في آل ذكريه عليه المستلام إنهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشي فترة يمده الرجاء والرهبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله فهو دائد في طلب مرضات ربه يقبل عليه خائف من عقوبة ملتجئ منه اليه عائد به منه راغب في ذلك ملتجئ منه لان الامور كلها بقضاء ضلاله وعذابه الى وقع فهو بقدر فهو فر من قدر الله المطروح الى قدر الله المحبوب ويتعير بالله على عبادته عائد به منه يعوذ بي من شر ما قضاه فالامور كلها بقضائه منه سبحانه وتعالى اعوذ بالله من شر ما قضاه يقول وكذلك وفي صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه يعني في باب العبودية والتأله هو يجمع بين الخوف والرجال وفي باب الصفات ليت بناف ولا بمشبه وفي أفعال العباد ليه في قضية القضاء والقدر لا جبري ولا قدري لا جبري ينفي إرادة العبد بالكلية وقدرته ولا قدري ينفي إرادة الله وقدرته بل ينفي إرادة الله وقدرته و ارادته انها فوق اراده الانسان وقدرته ولا يلغي اراده الانسان بل الاراده الانسانيه وخصائص سبب الوجود ذاته يقول وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيتي ليس بالنصب ولا التشيع النصب الذي منعصبوا اهل البيت عليه وسبوهم كاوائل بني اميه والتشيع الشيعة الضلال الغلاف في اهل البيت الذين كانوا صحابه يقول وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجئ الوعد والوعيد في قضيه نفوز الوعيد وما يقول اليه احوال اهل الكبائر والمعاصي ليس بادي خارجي الذين يكفرون اهل التباهق ويخلدونهم في النار او يوقفونهم في منزله بين المنزلتين ثم ما الوهم الى النصف الاخره المعتزله ولا مرجئ الذين ارجو الاعمال واخروه عن الايمان وجعلوا من لم يعمل الخير كاملا الايمان يدخل الجنه لاول اهل وان شرب الخمره ونكها الامهات وترك الصلاه والزكاه زعمونه كامل الايمان والابوات كل ذلك ضلال بين لا غفاه يقول فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والافراط وخير الامور الاوسط ولعباده ركنان لا قيام لها الا بهما وهما الاخلاص والصدق حقيقه الاخلاص ان يكون قصد العبد وجه الله ان يكون قصد العبد وجه الله يكون قصد العبد ان يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الاخره والدار الاخره يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الاخره كما قال تعالى سيجنبها الادقاء سيجنب النار الادقاء الذي يؤتي ماله يتذكر ينفق ماله في مواضع الانفاق يتزكى بذلك يتطهر وما لا احد عنده من نعمه تجزا ليس يفعل ذلك جزاء لنعمه لاحد عنده لكن يبتغي بذلك رجاء الله الا ابتغاء وجه ربي الاعلى ولا توقير طاع اي لكن يفعل ذلك ابتغاء وجه ربي الاعلى وقالت عل من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم اصلاه مذموم مدورا العجله الدنيا واذنتها جعل الله تعالى فيها مقيدا بمشيئته لمن اراد في القدر والمعينون او المعينين يعني ليس كل من اراد العاجله حصلت له وليس كل من اراد شيئا حصل له ذلك الشيء بل اوعط يعطى شيئا ويحرم من شيء ويعطى البعض ويحرم البعض ثم جعلنا له جهنم اصلها مذموما مدحورا يعني مغلوبا مغلولا ومن اراد الاخرة وتعالى ها سعيا وهو مؤمن فاولئك كانت عليهم مثوبته فثلاثه اركان في الحقيقه بذي الايت ركن الاخلاص اراد الاخرة ركن الاتباع اتبعها تابعها وركن الايمان او شروط تسمى شروط ايضا الاصطلاح الاوسع فاولئك كانت عليهم مثوبته وقال تعالى وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا اي كتب الله ذلك كتابا مؤجلا اي جزاء اي اي كتابا له اجل ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وتنادذ الشاكرين لا بد من اراده ثواب الاخره وهنا الايه مقيده بالتي في سوره الاثر اي ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيها منها اي لمن ما شاء له منهن فقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نذب له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب كذلك يا مخيمة فقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا أعملوا رضو الله لا يتصور في مؤمن أن لا يريد إلا الدنيا لا بد أن يؤمن بالآخرة ومن أركان الإيمان باليوم الآخر أن يكتب الجنة وفي رمان الله قالت على يا أيها الذين آمنوا لا تبصدوا صدقاتكم بالمن والأمان كالذي ينفق ما له رئاء النات ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدر على شيء ما كتبوا والله لا يهدي القوم الكاترين كما وصفوا ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمن خرجت جنة بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فضل والله اذا كان الرصاش كمثل حديقه بربوه مرتفعه عن الارض اصابها مطر شديد فاتت ثمارها ضعفا معتاد ضعف ما تؤتي فالمؤمن يأتيه من توفيق الله وإعانته ما يضاعف له به أجر لأن أرضه أرض طيبة أرض قلبه أرض طيبة فإن لم يصبها وابل إن لم يصبها مطر شديد فمطر خفيف فطل وهو المطر الخفيف وهي يعني على حقوقها هي تؤتي في مره بحمد الله والأمر متفاوت فالناس درجات وتوفيق الله سبحانه وتعالى له على حسب درجته وفي صحيح ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اثسابكم ولا صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم الاب نسى رضي الله عنه قال سئ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل л 하면 تكون كلمة الله هي العليا فاذو سبيل الله هي ليس واحدا من هؤلاء الذي يقاتل شجاعة أو حمية أو رياء ليس ذلك في سبيل الله بل لابد ان تكون النية لألي كلمة اللهم اجتهب علي فقالوا لو ذهبنا نازقوا روا حديث الاخلاص لطلاقし واما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما امر الله به واجتناب ما نهى الله عنه ابتغاء لقاء الله وترك العجز وترك التكاسل اطاعة لله وامساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله وطرد الشيطان عنه والمداومة على ذكر الله والالتقاء على ذلك كله واتقاء والصدق هو توحيد الاراده والاخلاص هو توحيد المراد توحيد المراد المقصود ليكون واحدا عز الله عز وجل اما اصدق فهو توحيد الاراده ان يكون همته التي لا يلتوي الى يعني يمتنع الى شيء غيرها هي ما يريده الله عز وجل منه لو شبهناها في يعني شقينا الواقع يعني لو قلنا الوجهات المختلفه لو قلنا مثلا قطار يجري من القاهره الى الاسكندريه مثلا وخطاره اخرى الى بلاد اخرى بلا يكون في مثلا او او الى غيرها من البلاد فدي وجهات متفاوته يبقى ده, ده المراد لا ترجع القطار اللي ماشي من القاهره الى اسكندريه ده في نوعين في قطار يسير مباشره لا يقف في محطه المتوسطه وهو اسرع وصولا واما هناك قطار اخر هي وجهته في الاخير الاسكندريه لكن يقف في كل محطه ياخذ من هنا راكبا ومن هناك راكبا بطيء جدا ولا يقصد هذا مباشره مقصده جامع في الطريق يجمع الركاب في الطريق هو في الحقيقه له قد نهائي لذلك لكن ليس عنده الصدق الذي يسير سيره واحدا لا التفت هو ده الصادق المخلص الذي لم يخلص اتجه بعيدا من كل ما عمل شيء ابتعد ضعيف الصدق هو الذي يسير بالهوك وتكاسل وله اغراض يريد ان ينال من الدنيا من كل مستن منها زهره وليت نيته في الاخره بالقويه الصادقه هو الوليه في الاخره وليس يريد غير الله ولكن على بعض لذلك اوردت في الحديث المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال من النيار جاره الصدق معه الله عليه وقال تعالى ألفلام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا أمن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين صدقوا بالعمل قل لا صدق في العمل صدق القول يؤدي لا صدق العمل وقال تعالى ومن النات من يقول أمن بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة النات كأما بالله ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن لا يقولن انا كنا معكم اوليس الله بعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين وقالت تعالى ابخبتهم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين قالوا من قبلكم بساتهم الباء والدرى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا ماهمت نصره الله الا ان رسول الله قريب وقالت تعالى ابخبتهم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم المستكبرين وقال تعالى وكاين من نبيين قاتل معهم ربيون كثير فما مهروا لما اصابهم في سبيل الله وما ضاعوا وما استكان والله يحب الصابرين قل غني هذا الصبر فاصبروا ان شاء الله جميع مرضى الرصدين واحط دوره التاشي قلت في الحديث ان الله قبض قبضه يمين وقبض قبضات الشمال هل لله شمال نعم شماله ويمين مباركه له شمال كما ورد في الحديث الصحيح الذي ذكرناه وهي يمين مباركه يعني لا نقصا فيها في البركه والقوه والخير يمين تقول قال بعض اسلاف عباده الحب عباده الاحرار وعباده الخوف عباده العبيد عبادة الرجاء عبادة التجار هل هذا الكلام مواثر؟ لا كلام ورطة وده مش كلام السلف ده مكالم الصوفية ورده ده كلام فاسر لانه بيامدح عبادة الحب ويضم عبادة الخوف والرجاء لانما تقوله احد حر وعبد يبقى نونا احتنى اه طبعا العبد ده وايه اللي يخلين عبد لان انت لابد انت لابد عبد احنا الوادينا اولا ان الله عبادة التجار ايه ان الله اشدر من المدين عبوسهم واموا لهم بان لهم الجن يبقى لاجز تاجر مع الله عز وجل ربنا قال مان دا الذي يقض الله فرضا حسنا يبقى خيوة الناس باعوا انفسهم وارواحهم لله عز وجل واموالهم العز وجل يبقى زداد واماجز العبيد مين اللي يقول انا مش عبد خلقتني وانا عبد الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله انما انا عبد دا امر خطير جدا حكم التعبير بالصطرع للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة بصوت هذا اقل وحوالي خلاف الاصدر وبعض ما يقوله بكروه السنه ان تكتب صلى الله عليه وسلم كيفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد هذه افضل الصيغ ولو قال اللهم صل على محمد وعلى محمد اجد لا خاف والله ان هتوا ما يجيبش كده بسم الله اصلا حكم صلاه النساء في المنزل الصلوات العاديه ما عليهن الا ان يجذب واحد فقط وتاتينا متاخرات الرجال فلا تأذن الا ان يجتاز الرجال للصلاه في الخلف بس بيت وهو لهن ولا يمنعنا من ذلك إن شاءت أن تأتي خلتأت ولكن بيوتهن خير له التشاؤم من المعصية نتوقع الشر بسبب المعصية نعم نتوقع الشر بسبب المعصية هذا أمر قدري ولا ليس هذا التشاؤم الذي ورد النهي عنه بل الشقاء والشر والسوء من عندي أنفسهم قالوا طائركم معكم حديث البداقة أن رجل يدخل الجنة دون أن يعمل خير القطر في وشدة لا إله إلا الله فكيف إذن يدخل رصة الموحدين النار عليك كل من يشهد أن لا إله إلا الله نعم ولكن هذا الرجل قالها بإخلاص ويقين تامين ومات على ذلك فرجحت كل الجنوب المضيع وأما كثير منهم فيقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك أبقى مدة ينقص فيها إيمانه وتوهيده وربما يقولها من البداية من غير إخلاص تام ويقين تام وصدق تام فتترتب على ذلك ان يتحقق ان يستحق الدخول النعش صاحب البطاقه قالها بصفات معينه وهذا مستل اضطر فيها مستخدم للتوبه قل لي قولا وان كان قصيرا في القضاء والقدر القضاء قدره الله كلمه الامام احمد القدر ان تؤمن بان الله كان بكل شيء عليما وان الله كتب مقادير خلقه قبل خلقها ب 5000000 وان الله سبحانه وتعالى كل شيء واقع في الكون في مشيئته وتحت قدرته وانه عز جل خالق افعال عباده وحلق لهم قدره ومشيئه بها تقى افعالهم